ولآخر لحظة اصنع معروفا وغرس فكرا لا تيأس فالخير بنا فطرا الله استعمرنا والأرض غدا تشهد فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا محصد لا لا لم نخلق عبتا حاشا لا بل لنعمرها دنيا لا لنمهد دربا كي يأتي موسيقى وختام خواطر فلنأمل بشباب اليوم غدا أفضل ولآخر لحظة اصنع معروفا وغرس فكرا لا تيأس فالخير بنا فطرا الله استعمرنا